إنه النفخ في الصور إنه بداية العالم الأخروي نهاية العالم الدنيوي وربك يقدر ما يشاء جل وعلا مضت أشراط الساعة وانتهت خرج الدجال فتن به من فتن صبر على بريته المؤمنون وظل معه المنافقون والكافرون خرج الدجال نزل عيسى بن مريم عليه السلام نزل من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكي نزل وانتهى إلى المنارة البيضاء شرقية دمشق هنا ثم اقبل الى المهدي واصحابه وحدثهم بدرجاتهم في الجنة ثم نزلوا فقاتلوا الدجال واصحابه وطعن عيسى الدجال بحربته خرجت الدابة وسمت الناس على خراطينهم طلعت الشمس من مغربها وقعت الخسوف ظهر المهدي قاتله من قاتله ونصره من نصره خرجت نار تسوق الناس إلى محشرهم إلى الشمال تسوقهم إلى الشام ليفصل الله تعالى القضاء بينه ساقتهم النار إلى الشمال إلى الشام منهم من مات قبل ذلك ومنهم من بقي منهم مؤمنون ومنهم كافرون يتبايعون يرعون أغنامهم يسوقون إبلهم يعيشون حياتهم بعدما أخرجتهم النار من ديارهم ثم يبعث الله تعالى ريحا باردة من الشمال يجد المؤمنون ريحها فتقبض أرواحا قال عليه الصلاة والسلام حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه الريح فقبضت روحها يبقى بعد ذلك أقوام لا يبالي الله بهم هم شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر يقعون في الفواحش يطأ بعضهم بعضا كما تفعل الحمير لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا لا يلتفتون إلى صلاة ولا صيام ولا صدقة هم شرار الخلق عليهم تقوم الساعة يأمر الله تعالى إسرافين لينفخ في الصور لتقوم الساعة على هؤلاء ليسعقوا قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم كيف أنعم يعني كيف أتلذذ وأتنعم وصاحب الصور يعني إصرافه قد التقم الصور ورفع ليتا وخفض ليتا يعني رفع أذنه وخفض الأخرى يدقق السمع وينتظر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 مثل القرن ضيق من أوله واسع من آخره ينفخ فيه فيصدر صوتا عظيما لا يسمعه أحد إلا صعق صعق يموت من شدة الفزع يموت ينفخ في الصور والناس في حياته الرجلان قد نشر ثوباً بينهما يتبايعان فبينما هما يتحاوران في البيع والشراء بكم تبيع وما نوعه وإذا به ينفخ في الصور فيفزعان ويموتان ينفخ في الصور وقد حلب الرجل لقحته من ناقة أو وقد مضى بلبنه إلى بيته ربما كان هذا غداؤه أو عشاؤه وبينما هو يمشي بإنائه إذ نفخ في الصور فيصعق فلا يشرب في الصور والناس متنوعون في أحواله لكنهم جميعا يصعقون ينفخ في الصور والناس على أحوالهم متنوعين يعيشون حياتهم ينفخ في الصور والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يأكلها ولا يرجعها هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولقمته في يده يصعق يصعقوا هو وأولاده وزوجه كل من في البيت ينفخ في الصور والرجل يليط حوض إبله يصلح شقوقه ويسد ثقوقه ليضع فيه الماء لتشرب إبله إذن هو يخطط لحياته يؤمل بالبقاء لم يظن أن ينفخ الصور فيه الآن وبينما هو يصلح حوض إبله إذن نفخ في الصور فصعد قال الصحابة يا رسول الله ماذا نقول الأمر مفزع ومخيف أن أسمع صوتا عظيما تخرج روحي معه يقرع أذني أعظم من انفجارات الدنيا ومن أصواتها أن أسمع صوتا تخرج معه روحي من شدة الفزع يا رسول الله ماذا نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله أما الذين آمنوا فلا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لأن الله قد بعث ريحا فقبضت أرواحهم الطيبة الأرواح المحبة لله التي امتلأت خشية وحبا وشوقا إلى ربها لا يرضى الله تعالى لها أن تفزع لها إنما الفزع لغيرهم لشرار الناس أما المؤمنون فربهم يحبهم يكرمهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون ينفخ في الصور نفخ تعالي. النفخة الأولى هي نفخة الفزع يصعق بها كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله كل من عليها فان كبار والصغار الدواب والأشجار والناس كل من عليها فان وتبقى أنت سبحانك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يدبر الأمر كما يشاء سبحانه ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض يصعق بهذه النفخة الأولى الجن والإنس والدواب والطيور يصعق بها حتى الملائكة حتى الملائكة يقبض أرواحهم ملك الموت ويصعقون ويأمر الله تعالى ملك الموت فيقبض روح إسرافه نافخ الصور ثم يموت ملك الموت ولا يبقى إلا الله جل وعلا بائن من خلقه مستوى على عرشه لا يفنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد الله بعدها لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ قد صاروا تحت الترام أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين من كانوا يلتفتون إلى الخلق بأطراف أعينهم؟ أين هم الآن؟ أين التجار الكبار؟ الذين كانوا يؤمرون بالصدقة ولا يتصدقون أينهم؟ أين المتسلطون الذين كانوا يأكلون حقوق الناس ويعبثون بأعراضهم ولا يستطيع الضعيف أن ينتصر منهم أين هم الآن؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد سبحانك يقول الله لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد لا أحد يجيب لأن الجميع موتى جبريل ميكائيل الملائكة العظام كلهم صحيح الأنبياء والمرسلون الصالحون المتقون والعصات والمعرضون ينادي ربنا لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول الله لله الواحد القهر إنه الموقف العظيم العظيم الذي يبقى فيه ربنا ذو الجلال والإكرام فسبحان الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون سبحانك سبحانك يسحقون كما يشاء ربنا والذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك عز جاك تقدست هناء وعزت أسماؤك ولا إله غيرك سبحانك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لك أنت يا رب وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناءها تطاعف وتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المفطر وتغفر الزبنب العظيم سبحانه ما يفعل ملك الملوك عند ملك وما يفعل جبروت الجبادر عند جبروتك سبحانك لا إله غيرك ولا رب سواك ما عرف قدرك من عصاك ولا عرف قدرك من عبد غيرك سبحانك لمن الملك اليوم يسأل ربنا لمن الملك اليوم فيجيب ربنا نفسه لله الواحد القهار لله الواحد القهار الكل قد فني مرت عليهم الآيات وجاءتهم النذر وهو سبحانه الذي يرقبهم من السماء قد أرسل إليهم المرسلين أمروهم بطاعته ونهوهم عن معصيته حتى إذا أراد الله تعالى إن فاذ قضابه بعث إليهم الآيات العظام تترى فيخرج عليهم الدجال والدابة وينزل عيسى عليه السلام ثم يسوقهم الله تعالى إلى أرض المحشد فيسعقون يسعقون كله والله لا يبقى ملك مقر ولا نبي مرسل ولا جن عظيم ولا إبليس الكل يسعقون ويبقى وجه ربنا ذو الجلال والإفرام وهو عظيم الملك انتهى يقول الله لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ وإذا الملوك تحت الثرى قد أكل الدود أجساده وإذا المتكبرون صرعاً وإذا الكفار أحقر عند الله من الجعلان أين كبركم؟ أين ملككم؟ أين جبروتكم؟ يقول الله لمن ملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد وأنا يجيبون وأنا يجيبون وهم تحت الثرى قد سقطت تيجانهم وفنيت عروشهم أين مراكبهم الفارية؟ وأين بيوتهم الوارفة؟ أين نساؤهم الحسناوات أين عزهم أين جبروتهم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لا يجيبه أحد فيجيب ربنا نفسه ويقول لله الواحد القهار أسأل الله أن يشملنا برحمته ومعنى